Fifty Languages Toach ishara, tfara Khamsatun wasitun Khamsa wasitun Madanuga Alnafi, ishnaan Alnafi, هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ حاو عش يفريش واسن أب لا يكلف مئة يورو فقط لا يكلف مئة يورو فقط لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط وحاضرة هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهز حاو سحازر قب لا ليس بعد لا ليس بعد هو تق صحاز رشت لكن سأجهز حالا لكن سأجهز حالا ج البس ووفية هل تريد مزيدا من الشبة؟ هل تريد مزيدا من الشربة؟ ح عش نح صفايب لا؟ لا أريد أكثر لا، لا أريد أكثر هاو جري الزشتغا لكن آيس كريم آخر لكن آيس كريم آخر تقس مش وزش بسورر هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وانت تسكن هنا هاو ماز ل صار شهر واحد لا صار لي شهر واحد او صف بما نواس سافوغخ وقد صرت اعرف وقد صرت اعرف الكثيرين نيوش شادج وكوجا هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ حاو غب سفق ما فخر هارن أب لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة الأسبوعية حاو حومفه مافم قزغيزيشت ولكني سارجع يوم الاحد ولكني سارجع يوم الاحد ويبشاشه انيبش هل قد بلغت ابنتك سن الرشد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد حو لا هي الان بلغت ال17 لا هي الان بلغت ال17 ولكن قد صار لها صديق ولكن قد صار site.w w w50